كل هذه سبيل أدوا إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد. أحبتنا في الله تقبل الله الطاعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم مواسم الخير والطاعة باليمن والبركة. ونحن في كل عام. إلى الله تبارك وتعالى أقرب وللطاعة ألزم فهو عام جديد تدور أيامه لنعوذ سويا ونلتقي كما اعتدنا في كل عام مع الخيمة الخيمة الرمضانية هذه الخيمة التي تجمعنا على ذكر الله وعلى طاعته التي هي السمى الأبرز لكل بيوت المسلمين أو كل مجالس وبلاد المسلمين في شهر رمضان ولكن خيمتنا لها طعم آخر طعم مزدان بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما اعتدت في كل عام أن أشرف بضيفي الخيمة شيخي وأستاذي شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة أبي سحاق الحويني حياكم الله شيخ الحبيب رفع الله قدرك في الدنيا والأخير أنا لت أهلا ونزلت سهلا إذن أحبتنا في الله هي الخيمة رمضانية وكما اعتدتم عليها في كل عام محاورها هي أنها لا محاور لها إلا الحديث الماتع المليء بذكر الله عز وجل كحق كعادة كل الخيام الرمضانية الخيام التي تكون هي الأماسي والسهر والليالي التي تكون بعد صلاة التراويح وكما اعتدنا ان نجتمع في خيامنا نجتمع في هذه الليلة مع ضيفنا الكريم لنملأ خيمتنا بذكر الله شيخنا الحبيب نقول أولاً الحمد لله السلام. الله يسلم. هذا أول لقاء أشرف مع فضيلتك فيه بعد أن التقينا سويا في ألمانيا. أيناه؟ حيث كنت فضيلتك في رحلة العلاج. الحمد لله. أتمنى الله عليك مينا. الصحة والعافية ورفع قدرك في دينامو. الله. نبدأ بالكلام عن هذه الرحلة. طبعا حضرتك لو زرت أي خيمة في شهر رمضان وكان الناس يلتقوك أول يوم بعد رحلة العلاج أول ما يسألوك يسألوك عن هذه الرحلة رحلة العلاج لأنها خيمة وليس درس. أو برنامج بشكل اعتيادي أقول هذه الرحلة رحلة السفر إلى ألمانيا بداية وبعدها إلى كثير من دول أوروبا كانت هذه الرحلة رحلة علاج وليست رحلة استجمام كما ظن البعض أو كما قرأنا على بعض في بعض المقالات أو في بعض المنتديات على الإنترنت أكبر دليل أنها لم تكن رحلة استجمام أنها كانت مليئة بالمحطات المحطات الدعوية والتي نقول بين قوسين هي مخالفة صريحة لأوامر الأطباء الذين طلبوا من فضيلتك أكثر من مرة منذ أن كنت هنا في القاهرة وحين وصلت إلى ألمانيا وبعد عودتك بالسلامة أن تستقر وترتاح وتهجر الدروس لفترة معينة والمحاضرات والفضائيات ولكن كلمة سمعت من فضيلتك وليد أن يسمحها لكل المشاهدين أنك لم تجد راحتك وجدت أنك مقيد حين قضيت عدة أيام في بداية الرحله بدون دعوة فضل شهاب حبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين. هو فعلاً كما يعني ذكرت أنا لما سافرت إلى ألمانيا ظللت يعني نحو أسبوعين يعني ساكناً يعني اعتبرت نفسي مريضا وأنا ذاهب إلى العلاج. وحنة كنت قبل أن أسافر إلى ألمانيا كنت أريد أن أذهب إلى تايلاند نعم كما تعلم وظننت أن أذهب إلى تايلاند سيريحني من يعني يعني الالتفاف الناس حولي ولا يعوقوني عن الراحة وكذا وكنت أنا أيضا مشفقا من الدعوة في أوروبا أكلمك بصراحة نعم يعني كان أحد أسباب تخوفي من الزابي الألمانيا حتى لما حصل البركان آسلاندا وتأخير الطيران والدنيا توقفت بالكامل في أوروبا والكلام ده قلت كأن دي يعني علامة الاستخارة ألا أذهب سبحان الله وكنت كما قلت مشفقا إن يعني يحصل إتفاف من الجاليات الإسلامية حولي فبالتالي لا أستطيع أن نفذ برامجة لكن بعدما ذهبت وظللت خمسة عشر يوما ساكنا يعني بلا دعوة م... بلا دعوة دخلت المستشفى و... وأخرجت منها لينفذ البرنامج المستشفى في الخارج يعني وجدت حياتي ب... لي... ليس لها قيمة وقلت لنفسي هب أنني استرددت صحتي يعني ما... ثم ماذا؟ السؤال الذي يعني قفز إلى ذهني في محاوراتي مع كل المسلمين الموجودين في ألمانيا أنت لماذا أتيت يا بني؟ يقول أتيت لمثلا أحضر دبلومة أو أحضر ماجستير أقول ثم ماذا؟ هل أن أخذ الدكتوراه؟ ثم ماذا؟ ويقول أعمل ويبقى لي مركز اجتماعي لا أزال أترك به في الأماني بكل من ثم ماذا؟ التي يعني أنا ما استخدمتها قبل ذلك إطلاقا لكن وجدت النماذج اللي هي منكبة على الدنيا وغطصانة في العمل وتركت شعائر دينها وحصل نوع من الوهاء ما بينها وبين الدين وكذا فطفى هذا السؤال ثم ماذا دي اللي كانت أحد محاور محاضرة اللحظة الفارقة في برلين اللي خلت ماركوس يسلم ثم ماذا دي ففي الآخر ثم ماذا أترقى به للأمان ثم ماذا وبعدين يقف ما يتكلمش أقوله يعني ثم الموت ولا ولا أنت تعتقد أنك أنت تموت يعني لا يقول لي ثم الموت أو له ثم ماذا لأن الموت ليس كما يقول الناس ذهب إلى مسواه الأخير لا هذا هذا تعابير خطأ طبعا مسواه الأخير إما الجنة وإما النار يعني ليس في البرزخ ولسه في القيامة وبعدين الجنة أو النار ثم ماذا ثم ماذا وإذا به يقف تماما لا يجد جوابا على هذا فأنا الحياة قلت لنفسي ثم ماذا خطرت استرددت صحتك وبعدين اشتغلت ثم ماذا فلم استطع الحقيقة الا ان ابدأ اول محاضراتي في دورتموند اللي هي المحاضرات اللي اسأل فيها ياسين الشاب وبهمة فتية كأنني نسيت تماما انها مريض وضعت جدولي في كل اسبوع يوم السبت الحد وحطيت كل كل يوم دولة مثلا في إسبانيا وفرنسا كانوا الاثنين في إسبوع واحد كنت أذهب إلى إسبانيا إلى إسبانيا يوم السبت وأطير من إسبانيا إلى فرنسا يوم الحد يعني أبيت في فرنسا وبعدين تصبح يوم الحد المحاضرة وبعدين أطير من فرنسا إلى ألمانيا كل إسبوع أنا عملت جدولي على هذا وبعدين يمكن انت حتى رحت فرنسا يعني قلنا برضو لا لما سمين. رحت اسبانيا كنت انت رحت فرنسا وقتها يعني فلما عودني بقى الألم والكلام لهوت والأطباء خلاص أرابي للطوم يعني خلاص يعني شؤ الهجوم في الضغط كده فاضطريت بكل أسف اقولها بكل أسف لني كنت أتمنى فعلا أن أتمم كان, في كان, كان, في كان فيه جدول لتركيا وبعدين كان, كان لقيت ست دول لقيت فرنسا ولقيت الدنمارك والنمسا والسويد وتركيا, وتركيا. وفي كمان دولة ااا كانت محطة الأخيرة ستكون للعمرة وبعدها العودة إلى القاهرة. آه لا لا أنا ست دول أنا لغتها لغتها يعني لنا قلتها ربما كنا ست دولة من هذه الدول دي كلها كتئمست لما لما لقيت إني لا فائدة ودكاترة حذروني ما غبت هذا الأمر وقالوا لي ممكن تنقلب معك بشد مما جئت من أجله في, في الوضع الجديد يعني بالكلام ده فت فلغيت كل هذه الدول الحقيقة. لكن المعنويات كانت يعني في حضر دورتموند مثلا كواليس المحاضرات لم انا مشيت من نويفيد ذهبت الى دورتموند 150 كيلو وصلنا قبل الفجر بحوالي نصف ساعة لم استطع ان انام اطلاقا حتى ذهبت الى المحاضرة ولذلك حتى انت لو شاهدت الصورة في دورتموند تجد اعياء شديد يعني برغم لكن أول ما بدأت قلت المحاضرة ورأيتها أولئك يتامى ما أعرفش تدت إلها العافية شعرت بشيء من النشاط وكده فبعد كل محاضرة كنت أرجع مرة أخرى وأنا يعني معنوياتي مرتفعة بسبب الدعوة يعني نشأ الله كلمة العافية هذه لعلها أعود بها مع فضيلتك إلى كلمة أخبرتني فضيلتك أنها من مقروءك قبل أكثر من 20 سنة كلمة شيخ الإسلام ابن لما خذله الأطباء عن مسألة الاستمرار في الدعوة مم. وصحته وذكروا كان هذا الموقف مشابه هو فعلا يعني كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية أنا قرأتها في يعني بعد رحلتي البدء رحلتي العلمية بقليل مم. فنفعتني نفعا شديدا سأذكره الآن يعني مم. هو شيخ الإسلام لما مرض وبعدين أخبره الأطباء أنه لا يجوز له أن يجهد نفسه في القراءة، ولا بد أن يترك القراءة والكتابة فترة من الزمن حتى يسترد.